إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه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 نا طبقا عو طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يعون فبشتهم بعذاب أليم